انه يجب على كل مسلم ومسلمه قلنا دعاء الشيخ بالرحمه يعني امرين الامر الاول ان يغفر الله لك ما مضى من ذنوبك وان يوفقك فيما تستقبل من امورك انه يجب على كل مسلم ومسلمه الوجوب هنا وجوب عيني يعني يلزم كل مسلم ومسلمه الزام ان يتعلم هذه المسائل الثلاثه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن فلا يكفي العلم فقط لان العمل هو ثمره ثمرات ايه يا جماعه ثمرات العلم والعمل بهن الاولى ان الله خلقنا ما الدليل على ان الله خلقنا الله خالق كل شيء وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ما الدليل من القران فين الايه اننا خلقناكم من ذكر وانثى ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلق الانسان من صلصال من فخار ان الله خلقنا ورزقنا ما الدليل على ان الله هو الرازق وما من دابه الا على الله رزقها احسنت وفي السماء رزقكم وما توعدون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ها يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله هذه كلها ادله ان ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا ولم يتركنا هملا ما معنى قول الشيخ ولم يتركنا هملا عذرا لم يتركنا هملا انما خلقنا الله تبارك وتعالى لحكمه قال الله عز وجل افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون قال تعالى اي يحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنا ثم كان علقه فخلق فسوى الله عز وجل خلق الانسان من طين ثم من طين ثم من طين الى ان اخرجنا على هذه الصوره هي احسن صور المخلوقات ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا الله عز وجل لكي تتم حجته على الخلق ارسل اليهم الرسل يدعوهم الى توحيده ولقد بعثنا في كل امه رسولا لماذا ان اعبدوا الله فقط واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكذلك ما من امه الا وارسل الله تبارك وتعالى اليها الرسل وإن من قرية إلا خلى فيها نذير قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأيوب وعيسى ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا هؤلاء الرسل ارسلهم الله تبارك وتعالى الى الخلق ليامروهم بتوحيد الله عز وجل واجتناب الشرك يامروهم بطاعه الله عز وجل ويحذروهم من معصيته سبحانه وتعالى بل ارسل الينا رسولا فمن اطيعه دخل الجنه من اطاع الرسول دخل الجنه اذا على الجانب الاخر ومن عصاه دخل النار طاعه الله او طاعه الرسول من طاعه الله عز وجل من يطاع الرسول فقد اطاع الله فمن اطاع الرسول فقد اطاع الله سبحانه وتعالى وكان مسوبه هذه الطاعه هي الجنه قال صلى الله عليه واله وسلم من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى كل امتي يدخلون الجنه كل الامه الا من ابى قالوا ومن يئب يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى يعني فقد استحق النار ومن عصاه دخل النار قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال تعالى: ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد ضل ضلالا مبينا الثاني يبقى الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هبلا بل ارسل الينا رسولا فمن اطيعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار يبقى اول حاجه ايه ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه تقدر تقول لي كده ثاني ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه صعبه دي طب قول بل ارسل الينا من اطاع دخل الجنه وعمل اعثار دخل النار احسنت اتفضل قول خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطيعه دخل الجنه ومن عصاه ايه الدليل على الكلام ده قال تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذ وبيله خلاص يا جماعه يبقى اول مساله تعلمناها وحفظناها ولا لسه ما حفظناش طب قول ان الله خلقنا ورزقنا ينفع ده يبقى سؤال في الامتحان يا جماعه الفقره دي سؤال صح كده صعبه والاجابه والاجابه تقولها كده ان الله ايه الله ربنا ورسولنا وهو يرضى ارسل علينا ولا الينا اه احسنت بارك الله فيك الثانيه ان الله لا يرضى ان يشرك معه غيره ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد يبقى الاولى ان الله لا يرضى ان يشرك معه ان يشرك معه احد الله عز وجل قال لا يرضى الشرك ولا يرضى الكفر كذلك صحيح ما الدليل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا اي ثاني ان تكفروا فان الله غني عنكم ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم والله تعالى يقول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 فالشرك لا يوفر والله تعالى لا يرضى به طيب اذا كان الله لا يرضى بالشرك فهل ترضى انت ايها المخلوق الشرك بالله ان العبد المؤمن لا يرضى الا ما يرضاه الله ولا يسخط الا ما سخط الله عليه فالله تعالى لا يرضى لعباده الكفر لا يرضى لعباده الشرك لا يرضى لعباده الظلم لا يرضى لعباده البغي فمن ثم العبد لا يرضى لنفسه ولا لغيره ذلك يبقى الثاني ان الله لا يرضى ان يشرك ان يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يبقى الثانية يا جماعة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى من حفظها من أول مرة يا جماعة قول لا ملك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وان المساجد لله نص حفظ ان الله لا يعبد الا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل على ذلك قول سبحانه وتعالى ان المساجد لله احسنت انضبطت ان الله تبارك وتعالى لا يرضى ان يشرك به معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قول تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا تفضل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل وان المساجد احسنت وبارك الله فيك الثالثه ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز لهم ولاهه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز لهم ولاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب هذه الثالثه اصل البراء اصل الولاء والبراء العبد يتبرأ من الشرك والكفر واهله ويوال الايمان واهل الايمان ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز لهم ولات من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب لماذا اذا كان حبيبك يعادي رجل فهل من العقل ان تحب انت هذا الرجل يبقى لان عدو حبيبي عدوي كما ان حبيب حبيبي حبيبي صح ولا لا والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لا تولوهم ما معنى الموالاه المحبه والنصره هل يجوز ان احب الكفار لماذا لان الله يبغضهم لانه مستحق بغض الله ولعنه الله فكيف احب من يكره من يكرهه الله سبحانه وتعالى هذا لا يليق يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ايذا بالله فانه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين فكان من الظلم ان توالي اعداء الله عز وجل قال تعالى لقد كان لكم في ابراهيم والذين معه اسوه حسنه فقد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه ليه اذ قال لقومهم قومهم مين المشركين ان برااء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وهذا هو معنى البراء وهو البغض وترك المحبه والنصره قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار اولياء من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين قل يا استلتة الايه من الله الله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد العلاقه ان الكافر لا يمكن ابدا ان يعبد ربي ولا يمكن ان يكون يعبد الله ابدا وهو يشرك به سبحانه وتعالى وكذلك المؤمن لا يمكن ابدا ان يعبد غير الله هذه صورة التوحيد قل يا أيها الكافرون على مختلف أنواعهم سواء كان يهود أو نصارى أو كفار مشركين مجووس أو بأد بقر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم فالكفار لا يعبدون الله وكذلك لا يعبدون الله وكذلك المؤمن لا يعبد الا الله نعم هناك فرق بين الحب والود والبر انت مطالب ان تكون بارا بهؤلاء ان تكون عادلا مع هؤلاء لكن لا يجوز لك محبتهم الناس يخلطون يا جماعه بين الاحسان وبين المحبه الله اتفضل قالك هيبقى دلوقتي ان انا يجوز ان انا احبهم طب انتظر بقى تسمع يبقى يا جماعه هناك فرق بين الاحسان الى الكفار من اليهود والنصارى وبين المحبه المحبه لا تجوز الا للمؤمنين ولا يجوز محبه الكافرين على اشكالهم والوانهم سواء كانوا يهود او نصارى او مجوس او غير ذلك اما الاحسان اليهم فان الله تعالى امرنا بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم اه ان تبروهم ولا تحبوهم البر غير الحب البر غير الحب البر هو الاحسان وبذل العطاء هذا جائز اما المحبه فابدا لا يجوز ما الدليل على هذا الكلام لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون هنا الود هنا الايه الحب يواد دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابنائهم الى اخر الايه فهل يجوز لمسلم ان يواد يعني يحب من حاد الله ورسوله طب هم حادوا الله ورسوله كيف النصراني مثلا كيف يحادوا اه يسبون الله فيدعون له الولد هذا سب لله هل فرضه ان تحب رجل يسب ربك إذن اذا اذا احب تبقى في نقص في الايمان تو احب رجل يسب ربي الذي خلقني ورزقني ولم يتركني هبلا والذي صورني في احسن صوره ثم يقول له ولد او يقول ليس هو الله انما الله هو المسيح ثم احبه هذا ايما في العقل و ايما في الفطرة صح ولا لا وهو لا يحبك لانك تخالفه في دينه وعقيدته طيب اذا كنت انت تكرهني ايها الكافر فلماذا تلزمني بان احبك وربي يمنعني ان احبك ويحذرني من محبتك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم ويروى في ذلك حديث وان كان بعض اهل العلم ضعفه وهو ان ابا عبيده بن الجراح قاتل اباه يوم بدر فنزل في هذه الايه ابوه لكنه قتله لكنه قتل لماذا لانه يعادي الله سبحانه وتعالى يعادي ربه فقتله من اجل ذلك يبقى الثالثه ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له مواله من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب اقرب قريب يبقى ان من اطاع اللہ ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له مولاة من حد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب اطاع الرسول ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له مولاة من حد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم الايه تعرف تقول لنا الثالثه من اطاع الرسول ووحد الله موالات من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قول تعالى لا تجد قوم من ثاني يا جماعه سمعنا صوتك تفضل ولو كان الصعبه دي يا جماعه ده سؤال في الامتحان ويشغل الدليل ما هذه المسائل نعم ما هذه المسائل الثلاثه التي يجب على المسلم والمسلمه ان يتعلموها نعم تفضل بل ارسل الينا ومن عصاه دخل النار والدليل قول تعالى ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا على الثانيه ان الله لا يرضى ما هو احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد الثالثه ان من اطاع الرسول احسن احسنت طيب اعلم ارشدك الله لطاعته اعلم ايها الطالب قلنا اعلم يعني تعلم او اعلم بمعنى لفت انتباه الطالب لما سياتي من المسائل اعلم ارشدك الله لطاعته الرشد الاستقامه على طريق الحق لطاعته موافقه المراد فعلا للمأمور وتركا للمحذور ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين ما معنى الحنيفيه التي هي مله ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين ما معنى الحنيفيه هذا شرعا الحنيفيه في اللغه يا جماعه معناها الميل طبعا مله ابراهيم كانت مائله نعم كانت مائله مائله عن الصواب ولا على الخطا على الخطا ما هو الخطا الشرك يبقى كان حنيفا يعني مائلا عن الشرك حنيفا مسلما ولم يكن من المشكين نعم مش سامع ولا اكتب لي السؤال الله يكرمك ليه يعني في الايه وطلع ترى تعالى سبح ولا حنيف يا مسلمه لا هو مش مسلم ازاي والله فكل اللي ابتدى اتكلم عليكم كلهم سلام اكتب السؤال اكتب السؤال لما قال يا استبدايه حنيفا قبل مسلمه حنيفا يعني مائلا هو عايز يقول انه بريء من الشرك ويؤكد انه على التوحيد الخالص ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما يعني مائل عن الشرك الى ماذا الى الاسلام ما هو الاسلام الاستسلام والاذعان لله سبحانه وتعالى هذا هو المال طيب ما يرد عليه بهذا اكتب السؤال بس أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين العبادة تعرفين كلمة العبادة جاء من الذل والتذلل ويقال هذا طريق معبد يعني مذلل تستطيع أن تمشي فيه من غير إيه من غير مشق هذا طريق مذلل يعني معبد فالعباده معناها الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى مع المحبه والتعظيم يبقى لازم من الامرين التعظيم الذل مع التعظيم لله سبحانه وتعالى وهذا لا يمكن ان يكون الا لله سبحانه وتعالى لكن العبادة معناها الخاص كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن يبقى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه يبقى أي شيء يحبه الله تباس ما هي ايه عبادات من الاقوال والافعال الظاهره كالصلاه والصيام والصدقه والباطنه كالخوف والرجاء والخشيه والانابه والخضوع والتوكل كلها دي عبادات وهذه العبادات لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى فمن صرف شيئا من العباده لغير الله عز وجل فهو مشرك وان قال لا اله الا الله محمد رسول الله لا يكون موحدا لله سبحانه وتعالى الا اذا صرف كل عباده لله وحده لا شريك له ان تعبد الله وحده مخلصا ايه معنى الاخلاص يا جماعه اه انتوا عارفين من ماده خلصا عارفه الخلاص اما تخلص شيء من شيء اه احسنت هذا الخلاص معناه ان تخلص اعمالك لمن لله ايه هي الشوائب الشرك الرياء الشهرة خلاص هذا هو الاخلاص الاخلاص الا تريد رؤيه احد من الخلق لعملك لكن من تريد بهذا العمل الله وحده لا شريك له ف الاخلاص هو ان تخلص عملك من الخلل والزلل تخلصه من الرياء تخلصه من الشهرة تخلصه من كل شائبه شرك هذا هو المعنى الاجمالي للاخلاص اتفضل ايه بقى مثلا بقى يعني يا عم صادق ولاي مثلا مجموعه من نسوه فين هم مرضوش يعملوا العمل الصالح ده عشان النسوه لا يجوز لا يجوز ترك العمل مخافه الرياء الانسان المخلص يعمل ولا ينظر الا لربه فقط رجل دخل المسجد يصلي ركعتين كل يوم يصلي ركعتين في 5 دقائق راى الناس ينظرون اليه فصلاها في 10 ساعات هذا اخلاص؟ ذا ليس باخلاص انما تصلي امام الناس كما تصلي عندما تفقد الناس فاذا دخل في عملك شيء من اجل الناس فان هذا مردود عليك طب ايه هو المردود القدر الزائد ام العمل كله بعض العلماء يقولون العمل كله وبعضهم يقول هذه الزياده لانه انما دخل الصلاه مخلصه وصلى القدر الذي يصليه باخلاص ثم طرأ عليه في الجزء الثاني ما هو رياء فالرياء يكون مرتبط بعضه يقول اذا كان العمل لا يكون الا مكتملا مع بعضه فان العمل كله يكون مردود نعم هل يوقي الشيطان الشك في العمل حتى يكون خالص لوجه الله طبعا الشيطان ياتي للانسان وهو يصلي مخلصا لله عز وجل يقول له ما صليت وما اطلت السجود والركوع الا من اجل الناس يشككه ويخرجه من العباده هذا من عمل الشيطان ليفسد على المؤمن صلاته وعبادته ماذا نفعل نستعيذ بالله ان الشيطان رجيم نعم صحيح من قال انه شيء سهل انت بالاخلاص تدخل الجنه يبقى ازاي هو سهل سهل ازاي كان الصحابه رضوان الله عليهم كلهم يخاف على نفسه الرياء يخافوا على نفسه النفاق الصحابه كلهم وفر كثيره عن الصحابه رضوان الله عليهم ان ما منهم الا ويخشى على نفسه النفاق وهذا من كمال اخلاصهم رضوان الله عليهم نعم وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء احسنت احسنت مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانسه الا ليعبدون ومعنى يعبدون يعني يوحدون طيب توحيد الله عز وجل ثلاثه انواع توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات انتبه توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات هذا هو التوحيد توحيد الربوبيه ما معنى توحيد الربوبيه هو افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير افراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير يعني ايه هذا الكلام يعني ان الله تعالى وحده هو الذي خلق الخلق لا شريك له في خلقه هذا كلام صح ولا لا الدليل عليه ما الدليل على التفرد الله خالق كل شيء احنا بنقول على التفرد نعم قال تعالى الا له الخلق والامر حد من درس لغه عربيه فيكم يا جماعه طيب حد فزلوك في اللغه العربيه طيب يعني ناخد راحتنا له الخلق له تعربها ايه لو جار ومجرور خبر مقدم صحيح كده في اللغه اذا قدم ما يجب عليه التاخير فان هذا لفائده ما هي مديل فائده الحصر والقصر الحصر والقصر طب هنا له الخلق اه فيكون الحصر والقصر ان الخلق لمن لله, لله سبحانه وتعالى طب واحد يقول لي قال الله تبارك وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين فهنا في هذه الايه ذكر الله تعالى ان هناك خالقين فهنا لا كيف تتوفق بين ذلك نقول ان الخلق خلقان خلق وهو الايجاد من العدم الخلق ايه خلق وهو ايجاد من عدم والثاني تحويل الشيء من صوره الى اخرى هذا يسمى خلق ايضا يبقى الخلق الذي هو بمعنى الايجاد من العدم ليس لاحد الا الله اما الخلق الثاني وهو تحويل الشيء من صوره الى اخرى فهذا يسمى خلق لكن ليس خلق على الحقيقي زي ايه يا جماعه هذه الذبابه هل يستطيع احد ان يخلقها هذه البعوضه هل يستطيع احد ان يخلقها ابتداءا ان يوجدها من عدم هذا المكتب صنع من ماذا يا جماعه اصل الخشبه شجره من الذي صنع هذه الشجره هذا المكتب العامل ان الله تعالى خلق الصانع وصناعته فهو خلق هذا المكتب ممكن ان يقال خلق هذا المكتب لكن الخلق هنا تحويل الشيء من صوره الى اخرى ليس معناه ايجاد من عدم لانه هل اوجد هذا من العدم عملنا مكتب من العدم ولا من شيء خلقه الله عز وجل خلاص من صوره الى اخرى هذا يقال فيه خلق في معنى لغوي لكن هو اللي هو خلق على الحقيقه الجواب لا لان الخلق الحقيقي هو الايجاد من العدم شفت حد اوجد شيء من العدم ابدا انت بقى له وصف بباب الجينات هذه دي حرام على العدل قاعدين نتكلم وصيه احنا بنقول هل هذا المستنسخ اصلا اوجدش من العدم ولا من شيء خلقه الله خلاص يبقى له الخلق اي هو الخالق وحده لا شريك له في ذلك كذلك له الملك ما الدليل على ان الله عز وجل له الملك فبارك الذي يذكر طواله وشاشه طب ما الدليل على اختصاص الله سبحانه وتعالى بالملك احسنت بيقول لله ملك السماوات والارض لله تعربها ايه لله ملك ها فاعل لله جار ومجرور خبر مقدم قدم لماذا لفائده ما هي الفائده الحصر والقصر يبقى الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير من الذي من الذي يدبر الامر الله سبحانه وتعالى طيب مساله التوحيد الربوبيه هل خالف فيه احد من الخلق الجواب لا الا من شذ منهم ما من احد من الخلق الا وهو يقر بان الله هو الرب يعني الخالق المالك المدبر ما دليلك على هذا قال الله تبارك وتعالى ولئن سالتهم من هؤلاء كفار مكه مشركي مكه ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم واضح يا جماعه طيب الا من شذ منهم كفرعون فرعون كذب بالربيه ولا لا كذب قال انا ربكم الاعلى لكن هذا التكذيب كان عن يقين يعني هو كان عنده يقين واعتقاد انه هو الخالق مثلا انه المالك المدبر ابدا الادله على كده ايه يا جماعه لما نزل به ما نزل من البلاء ماذا فعل قال يا ايها الساحر اظهر لنا ربك صحيح لو انه عنده يقين انه هو الرب ما طلب ذلك من موسى ايه اخرى تدل على ان فرعون كان ممكن بان الله هو الرب لا غيره احسنت ايه ثاني وجاهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما علوا يبقى الذي حدا بهم الى التكذيب هو الظلم لا اليقين الذي في انفسهم خلاص طيب ايه اخرى قال قال تعالى على لسان موسى وهو يخاطب فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لا اظنك يا فرعون مذبورا مين اللي بيقول موسى عليه السلام يقول لقد علمت من المخاطب فرعون لقد علمت طب كلام موسى ده وحي ولا مش وحي عليه السلام وحي يبقى لقد علمت يا يا فرعون ما انزل هؤلاء هذه الايات الا رب السماوات والارض بصائر واني لا اظنك يا فرعون مذبورا مذبورا هالك خلاص يا جماعه يبقى الخلق والملك والتدبير خلاص توحيد الله في ربوبيته معناه تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير او ممكن تعريف اخر هو افراد الله عز وجل بافعاله من خلق وملك وتدبير لشؤون هذا الكون توحيد الالوهيه ما معنى توحيد الالوهيه افراد الله عز وجل بالعباده او تقول افراد الله باعمال العباد وبافعال العباد ايه هي افعال العباد خلاص اه افعال العباد افراغ الله عز وجل من العباده يعني لا تصرف عباده لغير الله سبحانه وتعالى ولذلك يا جماعه توحيد الربوبيه اذا تحقق في العبد لا يكون دليل على ايمانه وتوحيده لله عز وجل لان الكفار كانوا يوحدون الله في الربوبيه ومع ذلك هم من اهل النار وسماهم الله كفار و سماهم مشركين صحيح طب متى يكون المقر بتوحيد الربوبيه مؤمن مسلم اذا وحد الله عز وجل في العباده اه يعني انت عرفت وايقنت ان الله خالقك ورازقك ومدبر شانك الجواب نعم اذا لماذا تعبد غيره لماذا اذا عبدت غيره فانت ظالم لان الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه مش دي معنى الظلم الله سبحانه وتعالى خلقك ثم تعبد غيره عارفين حديث يحيى بن زكريا ان الله تعالى اوحى اليه بخمس كلمات إن, ان يعمل بهن وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن طيب حديث طويل وفيه الاولى اول هذه الكلمات ان تعبدوا الله وحده لا شريك له فان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب او ورق ثم قال له هذا عملي وهذا داري فاعمل واد الى فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك يعني ايه يا جماعه يعني انا اشتريت عبد بحر مالي اشتريته ووضعته في هذا الدكان هذا الدكان بيع واشتري ثم في اخر النهار الحصيله تؤديها الي مش ده الصح فكان يعمل في الدكان ثم يعطي لهذا الاخ من يرضى حد يرضى ما احد يرضى ان يكون المال مالي والعبد عبدي ثم يعطيه الى غيري فهذه العباده اذا صرفت لغير الخالق يكون العبد عندئ ذالم يكون عندئ ذالم تفضل ارزقهم باشكروا لغير احسنت اعبده اخلقه ويعبد غيري ارزق ويشكر غيري وان كان يعني الحديث فيه ضعف يبقى اذا حقق العبد توحيد ربوبيه لا يكون به موحدا متى يكون موحدا اذا افرض العباده لله ولذلك نقول نقول كل موحد لله في اولهيته فهو موحد لله في ربوبيته وليس العكس ثاني ها كل موحد لله في اولهيته موحد لله في ربوبيته وليس العكس واضح يا جماعه طيب الثالث توحيد الاسماء والصفات وهو افراض الله سبحانه وتعالى بما سما به نفسه ووصف به نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل توحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه الخالق من؟ الله الله والمتصف بالخلق من الرحمن من والمتصف بالرحمه من الله سبحانه وتعالى كل ما وصف الله تعالى برك وتعالى به نفسه في القران والسنه يجب ان نثبته يعني قال ان الله لا يحب صحيح وقال ان الله يحب يبقى نثبته له الحب كده نعم السمع والبصر اثبت لنفسه السمع والبصر ولا لا يبقى نثبت له السمع والبصر لقد رضي الله عن المؤمنين اذا نثبت لله الرضا ها صحيح ولا لا المحبه انت هنا ان الله يحب المتوكلين ان الله يحب المؤمنين ان الله يحب المحسنين نعم الغضب غضب الله عليه ولعنه يبقى نثبت له الغضب ولا لا العجب يعجب ربنا من الشاب ليس له صبوه خلاص طيب الله عز وجل وصف نفسه بان له يدين بل يداه مبسوطتان نثبت ولا لا نثبت طيب نفي عن نفسه الظلم ان الله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك احد يبقى ننفي عنه نفي عن نفسه النوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نو نفع عن نفسه التعب والمشقه لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب خلاص يبقى نثبت ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي عنه ما نفاه عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال ان الله لا ينام ولا يمدغ له ان ينام من غير تحريف ولا تعطيل التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل التحريف العلماء في العاده بيقولوا من غير تاويل ولا تعطيل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من غير تحريف من غير تحريف اذا <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فالشيخ يقول نثبت ما اثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه سواء ذلك في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يعني من غير تحريف نثبت ما اثبته الله لنفسه من غير تحريف يعني ايه يعني قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان فلا نحرف اليد الى غير معنى اليد خلاص يقول الا ابتغاء وجه ربهم فنثبت الوجه ولا نحرفه بشيء اخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فنقول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فلا نحر في النزول فنقول نزول الأمر أو نزول الرحمة خلاص طيب ولا تعطيل التعطيل هو إنكار ما أثبته الله لنفسه والتعطيل وترك ما اثبته الله لنفسه منكره فنقول فيقولون ان الله لا ينزل الله لا يحب ولا يبغض ولا يكره ولا ينزل ويؤولون ما جاء في الكتاب والسنه هذه الصفات على غير مراد الله عز وجل ومراد رسوله وما يعرفه العرب من لغتهم طيب من غير تاويل ما معنى التاويل التاويل ياتي بمعان ثلاث ياتي بمعنى التفسير نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين يعني نبئنا بتفسيره وابن عبد الله بن عباس يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عباس يدعو له النبي عليه الصراط والسلام فيقول اللهم علمه التاويل معنى التفسير طيب المعنى الثاني هو ما اهل الكلام على حقيقته بمعنى الكفار ينكرون يوم القيام صحيح وينكرون الجنة والنار إذا بعثهم الله عز وجل ورأوا الجنة والنار يبقى الكلام الذي كانوا يسمعونه في الدنيا أن هناك يوم آخر ويوم قيامة وجنة ونار رأوه رأي العين ولا لا هل ينظرون الا تاويله يعني الا تحقيق هذا الكلام الذي انكروه يوم ياتي تاويله يعني يوم ان يروه رؤيه العين لا يستطيعون انكار ذلك يوسف عليه السلام قال لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين مش كده هذه رؤية تتحقق ولا لا تتحقق تحققت فلما دخل عليه أبويه وخروا له سجدا قال يا أبتي هذا هذا تأويل رؤياي هذا تحقيق الرؤيا هذا ما قالوا الكلام الذي تكلمنا فيه في اول القصه قد جعلها ربي حقا يبقى المعنى الثاني من التاويل قالوا قالوا الكلام على حقيقته بارك الله فيك المعنى الثالث هو صرف اللفظ عن معناه من غير دليل يقتضي صرف اللفظ عن معناه من غير دليل يقتضي زي مثلا قالوا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ينزل ربنا الى السماء الدنيا مش الحديث كده حديث صحيح صحيحه طيب الحمد لله فيقولون النزول هنا نزول الرحمه نزول ايه طيب هذا تاويل ولا لا اللي هو بمعنى صرف اللفظ عن معناه من غير دليل يقتضيه ايه الدليل على ان الذي ينزل ربنا بيقول ان الله ينزل الرسول بيقول ان الله ينزل الى السماء الدنيا وانت تقول لا الله لا ينزل بل الذي ينزل هو الرحمه ما الدليل على ذلك عندك دليل ليس هناك دليل طيب لكن كلامكم مردود ينزل ربنا الى السماء الدنيا لو قلنا ان النزول هنا بمعنى الرحمه الرحمه تنزل تعمل ايه في السماء الدنيا جاوبوني يا جماعه طيب يبقى هذا يثبت خطاهم انما ينزل الله عز وجل نزول يليق بجلاله وكماله من غير تاويل ولا تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ليس كمثله شيء ينزل ليس نزول كنزول المخلوقات لكن ينزل نزول يليق بجلاله وكماله وهذا من رحمتي واحساني انه ينزل بنفسه من اجل الخلق لانه ينزل لماذا يقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هل من سائل فأعطيه يبقى هذا من كرمه ولا لا يبقى حينما يقول بل يداهم مبسوطتان يقول نعمه يبقى ده تاويل ولا مش تاويل اه طب هل هناك تاويل وهو صرف اللفظ عن معناه بدليل يقتضيه ما معنى كده انت بتقول لنا دلوقتي صرف اللفظ عن معناه من غير دليل يقتضيه طب معنى كلامك ان ايه ممكن التاويل يبقى صرف اللفظ عن معناه او عن ظاهره ايه من غير دليل بدليل يقتضيه مش كده طب عندك عندنا قال الله عز وجل فاذا قرات القران فاستعذ بالله بالله عليكم الآية معاناها ايه ظاهرها كده ايه اذا قرأت القرآن قرأت يعني ايه فعل ماضي ماذا كده اذا قرأت يعني معنى ذلك بعد ما اقرأ اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقول لا ده احنا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقرأ بس هذا اصلا صرف للنص عن ظاهره ربنا بيقول اذا قرات شيله طب ما الدليل الذي اقتضى ان نؤول هذا الى غير ظاهره فعل النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا قرا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم صح كده استعاذ بالله ال... بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صح كده ها يبقى نعم احسنت احنا بنقول ايه لدليل يقتضيه احنا عندنا الدليل قال صلى الله عليه واله وسلم وهو يعلمنا اداب دخول الخلاء اذا دخل احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث الحديث معناه اما ادخل الحمام اقول ايه وانا جوه وانت جوه هذا ظاهر الكلام شير اذا دخل احدكم الخلاء دخلت اول ما ادخله ايه لكن هذا الكلام نقوله كده في الحمام لا انما قبل الدخول طب انت كده صرفت اللفظ عن ظاهره هقول لك نعم لكن لدليل يقتضيه وفعل النبي عليه الصلاه والسلام ثم من الادب الا يذكر اسم الله عز وجل في الحمام في الخلاء كده يبقى التاويل هو التفسير هو مقال كلام على حقيقته او هو ها صرف اللفظ عن معناه من غير دليل ينقضيه او بدليل ينقضيه فاذا كان بدليل ينقضيه فهو تاويل صحيح واذا كان من غير دليل ينقضيه فهو طب ليه الشيخ هنا قال تحريف ولم يقل تاويل مع انه في كثير من كلامه برضه بيقول ان هذا تاويل التاويل ممكن يصح فعله قالوا عشان شويه حاجات الاولى ان هذا هو اللفظ الشرعي يحرفون الكلمه عن موضعها الامر الثاني حتى يكون ذلك اشنع في نفوس الناس اما نقول هذا محرف غير المول هذا مو اول مول الكلمه مقبوله انما المول هذا محرف فيكون ذلك ادعى الى ايه تنفير الناس عن هذا الايه اه واضح يا جماعه اتفضل مالها لا هو راى ذلك هو اولها له بقى اولها له الشمس والقمر امه وابوه ماشي خلاص يا جماعه يبقى من غير تحريف ولا تعطيل التعطيل يعني ايه تجريب وانكار لما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه ومن غير تكييف ما معنى التكييف حكايه الكيف التكييف يعني ايه حكايه الكيف ان لله يدان ولا لا كيف يده لا تسال من غير تكييف له ذات ولا ليس له ذات له ذات كيف الله اعلم كيف وجهه لا نسال كيف استواه لا نسال كيف نزوله السؤال بالكيف لا يجوز في الله ولا في صفاته لا تقول كيف ذاته ولا تقول كيف صفاته واضح يا جماعة طيب ولا تمثيل ما معنى التمثيل التمثيل شيء والتشبيه شيء آخر لا تشبيه ولا تمثيل لكن احنا بنقول الله بالقرآني ليس كمثله شيء ما معنى التمثيل ما معنى التمثيل اثبات المسيل لله سبحانه وتعالى يبقى لا نثبت لله سبحانه وتعالى مثيل انه الذي قال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد واضح يا جماعه طيب اسماء الله الحسنى وصفاته العليا عشان نفهمها لابد من هذه الاسس الثلاثه وهذه تحفظها كاسمك هذه الثلاثه تحفظها ايه كاسمك في وقت ما في وقت طيب تذكروني ان شاء الله في المحاضره القادمه اه وهذا هو ما يثبت عندك معلومه توحيد الأسماء والصفات كيف تفهمها فهما جيدا كما فهمها السلف سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتبه إليك السلام عليكم